ب س م ا ل ل ه النابلسي ر ح م ل ر ح ي م س ح ل ل ه ما ا في م وما ا ا و ت ف ا ل أ ر ض وهو ا ل ع ز ز ي ا ل ح ك ي م ي ا أيها ا ل ذ ي ن ن آ م و ا لما ت ق و ل و ن م ا لا تفعلون كبر م و س و ع ن د ا ل ل ه أ ن ت ق و ل و ا ما ل ا ت ف ع ل و ن إن الاسلاميه ل ه يحب ل يقاتلون ذ ي في ن ب ي ه ص ف ك أ ن ه ب ن ا ن م ر و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 ر س ومبشرا ل الله ل ك مصدقا لما ي يدي ن من م التوراة و ب برسول ي أ ت ي من بعدي س م ه أ ح م د فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر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 م و ر ه و ل و ك ع ه النابلسي ك ا ف ر و هو ل ذ ي أرسل ن ا للعلوم ح ق ي ظ ه ه ر ى الدين كله ل ل و كره ا ش ر ك و ن ي ا أيها ا ل ذ ي ن ن آ م و ا ه ل أدلكم ا م ي ه ت شركه م من ع الهدى ب أ ي م تؤمنون ب ا ل ل شركه و ت ج ا ه د و ن و ي ه غ ي ل ربحيه ذ ا ك م ك م إ ن ك ن ت م ت ع ل م و ن يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها تحت ا ل أ ن ه ا ر خالدين فيها ومساكن ط ي ب ة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 واخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا ايها الذين آ م ن و ا كونوا انصارا لله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من انصاري الى الله قال الحواريون نحن أ ن ص ا ر الله ف ا م ن ا ل ط ا ئ ف ة من بني إ س ر ا ئ ي ل وكفرت ط وكفر ا ئ ف ة فيدنا الذين آ م ن و ا على عدوهم فاصبحوا ف أ ص ب ح و ا ظاهرين